بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلقا صغياكم لا شان فاما من اغضى تلقى صدق وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغُنَا وَكَذَبَ بِالْخُسْنَا فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْرَى وَ عَّ مَلُ إذث رَد وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَرْنَا وَكَذَبَ بِالْخُسْنَ فَسَنُيَسِّرْهُ وَمَا يغني عنه مال إذا فاذا برزتم الناس فاذا لا يجعلن الذي يؤتي ما له يتزكى Szanowny Panie